الابن ورافقد السلام واحد ام. النهاردة <تصفيق> برضو اختفى التكوين ناكد شخصية يعوب قبل اصباط. ولو ان طبعا لا يمكن ان احنا نلم بالموضوع ككل في الاجتماع التغير ده. ولكن انا بركز على عنوان كده صغير ندور حواليه بقدر الامكان الفكرة اللي بزهني ان يعقوب راجل بتاع ربنا راجل بتاع ربنا او راجل ربنا معي اما شخصية يعقوب في حد ذاتها فملينا بالاخطاء مليانة بالاخطاء الاخطاء اللي نتجه من الطبيعة البشرية الوحية اه يعني اتجه حياته بالمكر مكر وعمل كتاب حاجات مكسف لطيفة وراح هناك برضو اتعلق برحيل وعمل ازمة ومع اختها ومش مع اختها وابتتي يحب واحدة اكتر من واحدة باعث باشاري فكل هذا كان وبعدين راح ترق حاجات بتاع خالوا لدان. وبعدين بجعشت في الغنم وخلل قال له تنقل الغنم الجين وخلل الغنم تتوحم بطريقة معينة وطلع الغنم في طرفه. كل دي اخطاء لكن التقرير النهائي ياجي ان يعقوب ده بتاع ربنا حتى الكنيسة تقول يعقوب عقوب قديتك ده راجل بتاع ربنا بيحبه من كل قلبه طب وبعدين في الأخطاء دي لا لازم تصلح وربنا كفين ان يتصلح عكما كده ما استبردت ابدا ان حياة يا عقوب اللي كان ربنا فيها من اولها الاخرها اللي هو الراجل بتاع ربنا حياة يا عقوب كلها حياة تجاره اتستغرب جدا ايه التجارب اللي نازله على يعقوب دي ترس ما هو من محبه ربنا ليه انه بيعمل له بولشين كده ويوضبه وينضفه من عين لاخر لكن ان يعقوب قوي وصادق ان ربنا معاه وما كبوش ابدا هو ده الموضوع بتاعنا اللي احنا نتكلم فيه النهاردة مشون نتكلم في حياتي عبوك ككل وانتبه لك الباقي انت تتمتع بيه في رأيك الخاص. بس هنا كشف لنا الوحي الإلهي القصة بتاعت سلعة البكورية. وه السرعه من عيسى بال بالخدعه اللي عملتها يره انا طبعا مش هحكي تفاصيل القصه و البركة نخو وفر ايه الهدف اللي بيسعى ليه يععوب هذا روحي بكل ساكيد يعني قعد يععوب مع عيسى وكلمهم كده مع بعض ايه يا عيسى تجد عيسى في صفات كواياتها اولا راجل لارس كريم راح يجيب غنم وهدبح وبتاعه ويععوب كان بخير هديني كهوات عاد سأله لا دي جي نقطة المهمة برضو دي انا بقولك ده انسانه العثيق ربنا هيعلمه بعد كده ازاي هو يكون كويس لكن ستحه منقشه مع بعض قال له ايه رأيت في البكورية قال له عنه احنا على رأي الناس للدين المعاملة ولا محارفين انا نتعامل مع بعض كده وقتها بكورية ايه قال له تاخد بيها البركة البركة دي يجي من نسل المسيح وتبع انت من النسل بتاعك ومن الصلب بتاعك يجي ابن الله ومخلص العالم قال يا عم لما يبقى عيك وقتها. خلينا نعيش دلوقتي كده مع بعض جيه. فنفهم عيصة عن البركة. اللي هي انتبطت بالبكورية. نفهم مش وعد خالق. ما فيهم يعقوب بيقول لك لا نصيبه هو ربنا. وانا ناخد بركة ربنا. ويجي من الناس في المسيح انت اعظم عصيه تكون بعد كده بعد ما سارق البكورية هرب. هرج لان عيسو كان عاوز يقتل فربنا انه تم تخافي فخرج يا ععوب من دهر السامسة وذهب نحو الحرام ولاحظ ان يا له لها اخطاء الواحدة مجمع في نقاطه الدقيقة يعني امه قلت له ما تفدت واحدة غريبة لان انا مليت بنات حس. وكل واحد اتجوز واحدة غريبة جرفته للشرق جاوز واحدة دريبة. نعوز واحدة من جنس. زي ابوك اسحاء وابوك ابراهيم. لا ماتي. يعني في ناس كانوا يتمسك بيها بمثال الوضوح. وفيه نوعات ثانية كانت بثان فيها بضعف بتاعه. ثانية ايه? كانت ليولها طعبها لان اخوه ماشي وراع عشان يقتله. وهو ليه عشان ينفذ كلام امه. ويختار واحدة من العيلة بتاعته. كلام في السك. الشمس غابت وتعبان مرهق نام فاتفجع على حجر ورأى حلما واذا سلم منصوبة من الارض على الارض ورأسها يمس السماء وهو زمن الائكة الله سعى عز عليها وهو زي واقف عليها فقال انا الرب الى ابراهيم هبيك والى إسحاق الارض التي انت متفجع عليها راطيها لك ولمسلك فيكون احنا كتراب الارض كويس وهي انا معك وهي انا معك ربنا معايا يعقوب ربنا معايا يعقوب واخوه يجري وراه عشان يمسكه واحضرت انا بقول عندك حيث ما ترث هات وارضك الى هذه الارض لا لي لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به شو دعوه تنظير هدفك الروح الواضح وتمسكك بالله واللي انت قررت كإنسان ان انت تبقى ابن ربنا وتعيش بيه بيت عند ربنا لها معنى كبير انا اكون معاك واحفظك واعرفتك وكل من رحلة حياتك كلها اطمعيني يا عقوب وهذا انت قدامك تتلم الوطلع السماء وانا وقع على ياقر السلم والملائكة طالعه ونازله هيكون يعني ان انا معاك الكنيسه بقى ماتت في ده ده احنا عندنا في تزهيرت السبت اظن نعملوا السلم يعقوب دي نقولها احنا طويل قوي ليه بقى السلم يعقوب ده ست العذراء يعني ممكن نقول ان الحلم ده كان رمز للتجسد لان اقوى اقوى اقوى احساس بوجود الله في حياتنا هو التجسد الله ظهر في الجسد. الله حل في بطن العذرة. الله بجسد ودامه على المذبح هذا التجسد. الله اخذ الجسد بتاعي. يعني ماذا ايش ان ربنا ممكن يبقى معايا ويتبني. الله التحب بطبيعتنا. فإحنا نقعد. الكنيسة قالت السلم ده. هو السفل ايه? هو السفل العذراء هي سلم السمى. وبنقول ان هي وصلت السماء بالارض. طبعا. العمل الوصلة دي. الله عفوها على رأس السلم والعذرة السلم. ركت جتد ونزد. وصل على السمائين بالارض وين بالتجسد. ممكن يكون السلم هو الصليب. السلم هو الصليب. لقل الصليب كان عنه انا ان ارتفعت الى فوق لي بلايه الجميع. الصليب بيوصلنا بيواصلنا بقدر انت بتبقى مشهول في العالم بتبقى انسان عالمي. اعوش توقع للثمى الصرع بس نظر التأمه البسيطة بالصليب. يتوقف لحد حضراته. الصليب خلال العالم كله تحت الكريمه للقيمه من داود عليه الذين رفضوا المسيح قد طلبوا الجسد مع الهواه والشهوات كده بيقولوا تركت يعني الصليب ده اول ما مت... عينك تترفع له على طول توصل لقيت ايه وصلت للسماء في ثواني فالصليب كان مستمر مش كده كده يعني الصليب دراع مفتوحه توبة بتاعت ربنا الامر ما يفضعه. ولو كان لديه في حاجة. الصليب مركز المحبة الالهية السموي. الصليب السماء بحاجة. اه اه اه اه السلم بتاع السماء اللي شافه يعود. مع المسيس ثلاثة. يعني بصراحة كده. انت امالت في العدرة في التجسد ومس ليه دخلت السماء. ان عطوتي الصليب قدامك وتعملت فيه وعيشت معاه رسليك بيت في السماء الصلاة سلم السماء نمرة ثلاثة والصلاة سلم السماء لان وقت الصلاة بقول له هبانا اللي فين في السماء المذبح المذبح في السماء اذا ما وقفنا في ايكالك المقدس نحسبك القيام في الايه في السماء المنزل على السم ايه السمه? السمه هي المسيح وحول الملائكة السمه المنزل حول المسيح وحول الملائكة على المسيح الجذب بدمه والملائكة حوله الكريثة هي السمه باب السمه سلم هو بتاع السمه عشان كده سلم السمه ده معلم جدا تكون يكون بداية طريقنا مع ربنا. الطريق اللي احنا ندخل به مع ربنا بداية السكة المعمودية باب السماء لان ان لم تولدوا من الماء والروح لان تدخلوا ملكوت السماء هاي السماء هيئت ودي السكة بتاعك والحلم ده كان حلو الي عقوب في بداية مشواره شباب ازاي المعمودية تبقى حلوة في بداية مشوار الانسان المسيحي لان اي واحد ما يغفص المعمودية ويطلع منها ويتولد من السماء يجي على طول يقول خلاص يتحدد مطار حياتي على فين؟ على السماء او بنقضي وين عالارض وننتهي فين؟ في السماء ها يباتنا الحياة الابدية اللي هي تنتظرنا في السماء انا اريد ان الحلم ده كان اساسي جدا بالنسبة ليعقوب في رحلة الفتقة اللي اريد اسامية رحلة حياته اللي هي الرحلة مع الله اللي هي الرحلة المملوئة بالتجارب. اللي هي الرحلة المملوئة بالضعفات اللي هي الرحلة اللي مفارق فيها ربنا يعقوب في عز ضيقة من الضقاط تحته ففا عليه ادترس ده السماء سلم السماء اللي يعني في صلاة بين الانسان وبين ربانه وكل ان هو ياخذ الكارت ده معي انه يقدر في اي لحظة يطلع السلم ده يخش السماء وينزل والملايكة عنده فده يداله يعني ثقة كاملة انه في اي حسة حتى, حتى لو دخل في السجن، لو خاله وزنعه في اي مأزق لو اخوه جاي عاوز يقتله يبقى على طول ده الكارت ده يتطل بالسماء ويخلص كل الامور بتحفظ وضعنا السماء هي التجسد السماء هي العدرة تسلم السماء لتجسد العدرة الصليب الصلاة المذبح، الكنيسة المعمودية بالسماء كل دي البداية الاولى في سكة عوف. من الحاجة اللطيفة ان زي ما سمعنا من سيدنا المرة الكافتة انا في المرة الاولى ان يتصب فيها زيت وعلى على العمود اللي عمله والحجر اللي كان حاطط راس عليه هلا كل الملائكة بتنزل وبتطلع وربنا واقف على راس السلم اذا اذا هذا المكان هو بيت الله لو نحب نعرفه بيت ربنا بقى مش مجرد اجتماع لا بكنيسه فيها سلم يوصل للسماء الملائكه طلعوا ناس طب في حته فيها تشكيله غير المذبح بتاعنا زي المذبح بتاعنا في فصب زيتا. صب زيتا يعني كرته كرته زي انا كرهت المذبح بالايه بالميرون صب زيتا وقال خلاص فين يا جماعه عارفين المذبح اللي جوه ده, ده الملائكه طلعوا ونزلوا عليه مظبوب عليه زيت الميرون ومكرر وبعدين ايه يعوب كمان اضاف الاسوية الفارس جميلة. قال ما ارهب هذا المكان وده كلام يتقال لنا كلنا ويتقال التمامسة. ما ارهب هذا المكان. مكان ذا رهيب جدا لان فيه الله نفسه. مفيش مكان ارهب من المكان اللي هو فيه موجود ربنا. ما ارهب هذا المكان وما هذا الا باب بيت الله. وهذا باب السمس. وبكر يعقوه في الصباح و اخذ ووضع الحجر الذي وضعه تحت رأسه وقامع معمودا وصب زيتا كالرس يعني و ايه ونظر مثلا وقاله ان رجعت بالسلامة وعقاني خبزا ورجعنا ربنا بسلام فانا ربي لازم اجي لك هنا عند لك من الخير لانت تدخون اقوله ربنا كذب ومساء الله لما روح الرحلة بتاعتي عشان كده انا حبيت اقول ان بداية الرحلة بتاعت ياعوب هي كانت من هنا. الحتة الاولانية دي والبكورية دي كانت استياءات في قلب ياعوب ومحمد رباني لكن بداية بقى عمل ربنا السلام انا من هنا هلو تروح الرحلاتك وترجع ثاني البيت ايل يفكرني بابدراهين لما نزل من بيت ايل لمصر ورجع مرة تانية البيت ايل بعد كده روح ياعوب ياعوب وخدم رأعا دخاله لابان. فلاقى رحيل بتسهل غنى. سألت له انت مين? قال لها يا انا ابني سحق. قال انا ابن رفقة واخو ابوك. واذا يوريلك ان زمان ما كانوز يعني في الارابة مثلا يعني اوزي انا ابن ابن عم ببوكي مثلا بتاع اخو ابوكي على طور كده مدام الارابة للأب دي انا اقولها بمناسبة مثلا لما يقوله هو زا اخوتك عن المسيح واخوات يعني اه البعض يقولك دول إخوات تلميذ اخواته هو. لا دي زمان كان دايما يعني الايلة الواحدة باخوات وانا اقول مثلا لعن اقول لابوها فلان ما قلوك لعن مصير يقول له انا اخو ابوك اقول لها اخو ابوها أبوه. ده ابوها اللي يبقى اخوه يعني خاله لكنه ان هو قريبه بالجسد يبقى ابوه اخوه خدم خاله طبعا سبع سنين عشان خاطر رفع عشان خاطر رحيل وراح دخلت قلبك شويه وكده تمصتم من الحب الحلو اللطيف بتاعه ولا ربنا فضحك عليه قال له واداله يمنيه فقعدت ربنا بقى معايا علاش بتراكن في عوض انت لو مش بتعلق بحاجات اخص في قلبك هتبقى خطيره عاد قال محبتك ليا ودي اتفاقة كل واحدة. فما اده لوسه رحيل. خده له ايه رحيل. له كمان سبع ثمين. كمان سبع ثمين خده يعني اخد ليها بعد كدمة اربع فتر سنة. خده الراحيل. وبعدين سبع ثمين كمان على ما اخد ليه في ايه شوك بتاعته. وهي رح سرق الايه بتاعتهم اللي بيعبدوها تمثيل. وارد بيهم فتلح شاله ايه وراه عشان ييه يزبطوا اللي هو عامل. كان ما قد كلها اخطاء في حياتي عقوب. صارت وراه و اه لابتل ان قاله جاء ربنا جاي الحلم كده لخاله قال له هو وقال له احترم من ان تكلم يعقوب بخير او بشر. قال له انتحرم ومسرق الحاجات بتاعه قال له وقال له كواه دربه ده بتاعي بس يومه ما بقى بس السكة قربه بقى ايه رايح يقابل ايسم فخلص منه فهوه ماشي في السكة واما يعقوبه مجرد في طريقه لايسم ولقاه ملاكه الله وقال يعقوب ازرعهم هذا جيش الله فدانس من ذلك المكان محنايم في جلته هيقابل الجيش بتاع تعيس فلا جيش من الملاكاة قدامه وفي الحتة اللي كان هناك بيقابل فيها ربنا ابتدى منها الرحلة قالوا الجيش من الملاكاة وظهر قدامه هو عدين للدنيا لايليه هو ايه ونام ووصلك الله لطيفة وقال يعقوب يا, يا اله ابي ابراهيم اله ابي اسحاء الرب الذي قال لي ارجع الى ارضك والى عشيرتك فاحسن عليك صغير انا من جميع الطافك وجميع الامانة التي صنعت الى عدك، الى اخر الصلاة اللطيفة كده خيره والدنيا ليهلت عليه ثاني ونام. وبقى يعقوب وحده، واحده ركن رقنا الواحده كده. وتراعه الانسان حتى طلوع الفجر. اذا كان ابتدى ينام وعلق وابتدى في الصلاة. وقف يطلل. وقف يطلل بخل في الصراع. الصلاة. طلبت الصلاة اشتدت هود. وكانه انسان حتى طلوع السج ولم نراه انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذه وبعدين ربنا قال له غير اسمك ده مين يعقوب اسرائيل انك جراحت مع الله وهو وغلك ايه انا بس عاوز تعليق لطيف اوجه على النبي قال هي الطريقة بتاعته برد ما كانت المعززة اهو كن ان هو السرع مع ربنا بس يبقى يعني اه ما يعليه حسن ومدرقش يعني يعني اتخلقش وشبه يعني تاخد البركة كده بذوق يعني بالتذلق بيقول كده ان ربنا ضرب على حق تاخده هو شع النبي بيقول بعد كده ان يا عقوب بكى والترحمه فالترحمه يعني هو تم عليك سامحنا ربي فعله تم عليك يا عقوب خلاص سامحنا أنه ما هي دوية توري لك أن يعقوب ده هو يلاقي ربنا ودي ما فيه قال لي انت بتصنع ليه لقيت الثاني قال له لم اتركت حتى تسي بركة اهاز بركة كتير يوم ما انا معاه يقتل السكة لايح جاي قال له عاوز بركة كمان عاوز بركة كمان عشان كده يا حباي اصبحت القصة دوية في حد ذاتها قدام كل واحد مننا يحب واخد من ربنا يجاهد ويسارع ويأخذ. وربنا يبني نمحذيله في الاول ولكن عند طلوع الفجر وصل لقى البركة جرائته. وده تقرير ربنا نفسه عنه. بيقول له لا يدعى احمد فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لان الجاهدت مع الله والناس وقدره. يبقى جاهدت الصلاة وقدر ونجح يعني. وما خدت البركة الكلمة ديت ايه الا عند الفاجر وتعلى يعقوب وقال اخبرني باسمك قال له انيبش دعوا بالموضوع ده قال له انه هو ربنا اللي كان هو اسمعه فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هنا؟ اده له فمد يعقوب بعد الصراع العنيف ده واخد ايه واخد باركة قلت عيسو قبل الجيش من الملائكة وعادل ربنا وصار معاه الوضع الفجر واخد بركة قلت عيسو قلت لي بقى قلت لي بسيط خاص لما هيوصل لغتا عيسو وعيسو هيرحب بيه هاخد له ايديه والدهانه وبعدين تقرير عيسو عنه بيقول لأني رأيت واجهك كما يرى واجه الله فارضيت عليك خص بركتي التي آتي بها دي ده هو يعوب بغلو لان الله قد انعم عليها وداله حاجات كتير قال لسكن معي قال له لا وثابه ومشي ولادي يعوب كانت اي سعيد اعمل سوية متاعب ليعقوب معاهل السكين. واتسيله كل الناس اللي هناك. ولكن اه اتمرت حياة اه يعقوب طوية. فقال الله ليعقوب قم افعد للمذبح تاني اللي بتقيه. واقلم هناك واسمع هناك, هناك مسبحة لله. الذي ظهر لك حين عربت منك عيث أخيك فقال يعقوب عقوب لبنيه ولكل من كان معه اعذروا الالاء الغريبة التي بينكم وتطهروا واضبلوا سيابكم واناقم ونصعد الى بسئيس لما استجدت التجربة عليه ان هو يتطهر ويطلع الاؤسان الغريبة اللي لحو يخدوها من تكين ويتوب عن الخطأ اللي عملوها ويروح عند المذبح ويلتف حواليه ويلقوا ربنا هناك وابتدي معهم حاجات جديدة. واذا تذكروا الله القديمة اللي فنحها من التجارب الثانية اللي قد ربنا يعكبت فيها ياعقوب. ان ليه اتخلف عيال اللي بيحدامت ليه. ما, ما اتخلفتني. ودي طبعا كانت بتسبب له مرارة كبيرة. ولها هي كمان. اخيرا جابت لي يوسف بن يمين. وهم مسكت السكة عند بيت لحم ماتت ماتت راحي اللي حدا وسبت له إيه وسب لها وسبلوا ليا اليوم يحبان وراحت مات هناك عند بيت لحم وكان ربنا بيقول له بيت لحم هنا المكان اللي أنا تولد فيه. بيت لحمة ده يكون هو السامة اللي على الارض الملائكة تيجي فيه سيب رحيل هنا بقى ووصلي لي انا هووصل بيت لحمة ويمكن مطهف بيت لحمة بالذات هو اللي خلى ماتر رسولي يقول رحيل تبكي على اولادها ولا تريد انت عزة لانهم ليسوا بيه وموجودين واللي يقرأ بصفة سمويل يقول انه شاول بعد شاول لما طلع السامويل السامويل اللي بقى تنرسمه ملك طلب منه ثلاث حاجات فكرت لكن من ضمن الثلاث حاجات انه يروح يمر على قبر الرحيم وهو نازل بايع الجبل يروح يمر على قبر رحيم ليه يروح يمر على قبر رحيم اتنى تقول ذا كان جسم كبير كده وهي اوطول وعرض وجمال فربنا بيقول له كون انت تبقى ملك مسؤول فحافظ على نفسك من الغرور من الكبرياء الكاذب والحاجات فمن قبل اخر بروح بيت لحم مكان للقضاء وزور قدره رحيد اللي هي كانت تحفى في الجبال وشفى هو القدر شكلها ده الجمال اللي المدفون المنتهي يعني مروح انت هناك في بيت لحم وهو قبر الرحيم فأصبح قبر الرحيم المكان اللي يحب الإنسان يتعلم فيه زود العالم النهاية بتاعه الجمال والعظمة والمراكز الجبارة والناس الأباطرة العظام واللي ملكوا العالم رؤى اتخرج عليهم في قبر الرحيم ومن ناحية أخرى قبر الرحيم هو المكان دي تلح رؤى على التواضع بتاع ربنا يسوع المسيح اللي هو جاي خلص البشرية من هناك من عند بيطلح وبعدين دي كانت تجربة من نسبة لي طبيعة حياتي عبوب دايما كانت غربة وده يعقوب الاسحاقة دي الامامرة قرية اربع التي هي حبرون حيث تغرب ابراهيم اسحاق وكانت ايام باسحاق مائة وثمانين سنة فاسلم اسحاق روحه ومات لأنا لأ بتكلم على اسحاق او اسلم اسحاق روحه ومات وانضم الى قوة سيخن فمات اسحاق ودخن عيسى ويعهوب ابنان هذه مواليد فتا يتكلم عنه قول دي ايه؟ في أبعوزة مرة عليها مرور سريح كده فكرتها دلوقتي بس أرض حران وأرض سعير بيتكلموا عليها في الاعرام مرة في عارفه الدكتور بسار دا لكن طبعا الناس المتعلمين يتكلموا جغرافيا غلط فران في سلسة جزيرة سينة مثل مكة كون ان قال ان رب تلقلق من فران والسعير وفرسالين في سينة ففران في سينة جوارفين وعبرت لنا الخريطة ديت وهتشوفها عشان تبع عارف وذكرت هنا في سفر التكوين وذكرت في خروج شعب نصري. والعجيل اللي جاب المناسبة هنا مواليد عيسى اللي هي ارض ايه جبل سعير. الذي هو ادون. العظم شرق الارضم. حتى بتاع شرق الارضم. ايه جاب ديت ايه جاب فرعان. وجاب سعير لمكة. يعني هي جغرافيا ديت. على رأي على رأي مشه ولا بلاش على رأي يسمى صلو قال له مثلا واحد في القطب الشمالي واحد في يشرق الشمس ساكن قال له فأعرب بلد مثل جدة قالوا بجدة بعيدة جدا يعني هي جدة إيه علاقة بالقطب الشمالي القطب الشمالي فش ناس ف. هل يخطر على اذهانك توقيت لا بلد مثل جدة فالجغرافيا مثل يعني في جغرافيات دي لها اقله ولها ناس وعلماء و... ويعني ما تقبل واحنا ما كانوا في الحاجات دي بيتكلم يعني مش عصر احنا دلوقتي اي كلام يخص على اليم على الناس ففران في سيناء وتائر معروفة اولاد عيسى و ما لم تقلقها بمسكة بالمرة سمنا من اللي دخلت في النصفة كمه ويسكن يعوب في بعد في ارض غربة ابيه في ارض كنعان عام سكن في ارض غربة ابيه في ارض ايه كين انا عاوز اتمره كده بس على رواقه تبتدي اتطلع كلمة غرب دي حياتي يا يعقوب حياتي من اولها الاخرها غربة الكنيسة غربة احنا بننسم الكنيسة في الطقس الاكتفي زي مارنينة كده والمرقصية في كاتب خلق ماشي في البحر في غربة احنا مستوقنين على الارض احنا مش بنعمل الملكوت ده احنا تلاحظ يعني حتى لو بيتكلموا على التسريعات التسرعات اصلا يقول لك الان ما اتكلمت كتير عن التسرعات يا عمي احنا الملكوت بتاعنا ملكوت ايه ملكوت سماوي ولما المسيح ابتدى يدي قوانين الملكوت اعطى ملكوت الله الا في تسرين مفاتين بالروح وتقول له طب ولي يسرع ولا اللي وتع ما تسرع بانا حاجة قال لا اقصر انا اعترفك يدك اقتح انت انت اللي اقتحها لا انت اقتل السرع اقول للي انا اقتحها يقطع حالي ممكن. لا? لان السرقة اصلا طلع من الايه? من القلب. من القلب تخرج افكار شغيرة قتل وزنة في فلاق. اذا كانت السرقة طلع من الايه? من القلب يبقى مفروض ما القلب. يبقى هو ده الحل. انما لما تقطع الايد السرقة ما طلعته من القلب. او اذا كان انسان بيزن ان اعطرتك عينك لاحة. ايه? لان انت اللي تألحم مش لان انت مش لان حد يلحلك وقعد لحم وهو الجنة في القلب وبعدين كلام المسيح في الاخر بيقول خير لك ان تدخل للحياة الابدية اعور او اعرض او اقطع يقول الهدف من التشريع دخول الايه دخول السماء مش مش المساكل على الارض هنخلق الانسان بالرب قلبه من جوه مش ممكن اقطع عليه الذراع او الرجل هتصلح الانسان مش ممكن بالعكس ال الصناعية دلوقتي بقت ذره متطوره جدا لكن هو القلب ال ال ال اللي اتتكز عليه المسيحيه في اللي قلبك ساعه تحب الرب الهك من كل كل قلبك ندخل على موضوع خطير يا عاوز تعبر ربنا من كل قلبك قال له خلاص احبك من كل قلبك وانا اساعد قال له لأ في حاجة دخلت القلب قال له ايه قال له رحيم فانا هاخد رحيم منك فانا رحيم انت الجديد تتشغل بيها هاخده منك بقت كتير على رحيم خلاص بقت يوسف كده لقى شكله شكله عمره اقول له أنا بحبك اوي اكتر من كل اخواتك عشان انت دلوقتي ايه بقيت انت تعزيتي بدل ايه هذا الوقت لا تعزيتك تقول ربنا مسيح. يوم الخبطة التانية تيجي في مين تيجي في يوسف في يوسف يتسهل من فكة ايه من فكة جعوب فايبت على لما عنيه تتأني وبعديني وصابل من ريحة بقى رحيل مين بن يمين بقى فالاخر بن يمين هي ايه اعرف انت القطة تلاحظ مع ايوتك لان ده موضوعنا موضعنا فربنا فرباني اتكسلوا على ثلاث حاجات اللي تخص قلبه احنا بنتكلم دلوقتي على القلب اللي هو يحب ربنا. انت مدام يا يا عبوب انت راجل بتاع ربنا خلي قلبك كله الرباني هو حاجة تخص القلب وبصوا يا اخواتي ليكوا يقزين جدا لان دخول اي شيء للقلب عايز بالحياة. تحدي رب لك من كل قلبك كلام كل. اعود كلمة كل دي تكبرها في جانب كل قلبك. فوحدي حاجة تانية وامراته ولادي عامل فيهم ايه بقى? او يقول تحديهم روحية من خلال الايه? مسيح مات. تحدي امراتك تكون اديثة وحلوة وقيتة. وتحد أولادك يكون أولاد ربنا ومبروكين وتقول لها انا زاوى الأولاد الذين اعطنيهم الله ده زمان كانت الاب... الناس الابدسين قم البابا هترس كاتم السعدة وقتت قصاد الأيقونة وتصلي وتقول يا رب اديني عايك حتى نسمعنا الستات بيدولك عيالهم في الاستشهاد وأنا مدفلاش لحد الديني عايك لأديني أولا فربانا كده ابتدى ايه يعكس في اعوه بجاز هي معاكس معاكس او تميها تجارب تجارب كلها حلوة صفت قلب اعوه صفتهم حطرتهم تعاكر خالص قالوا هذا الحال يا عوضت القلب قالوا لا صابرت لفرنسا اللي ابتديت معايا من يوم ما كان سلم طالع من فوق السماء ودلت السماء وانا دلوقتي خلاص انا والسماء واحد وانت اللي في حال وحياتي كلها ليك يعقوب الراجل بتاع ربنا باختصار كده اللي في بعفات ربنا خلطوا منها اللي في الحياة مالية بالتجارب وشفت هدفها وتكسيق ربنا دي لكن اعضر اوز ان يعقوب هو الراجل بتاع ربنا اللي ربنا ما سابوش ابدا اللي بيدور على البركة دايما يقول لك لا في مين يجيش أكل سلعة قولوا مينة في سلعة وانا عاوز باركة ربكة اللي هو بيعرف اي في الصلاة ليه عايز ياخد البركة لن اتركك حتى تباركني رغم انه ربنا يدرب على الحق وصفده وباركه واخر كلمة يقول لك وبركه وغير اسمه قالوا انت راجل بالصلاة مع ربنا كل حاجة يقول له امكتي سبع عامركة طبعا اوامرك انت عاوز نعيش في الغربة عاوز في الغربة ما كنت بنات من بنات العالم ما كنت بنات من بنات العالم كان مخلص ليك للنفس الاشير للنفس الاشير مخلص ليك. ربنا الاخر كان امين جدا جدا ليعوب قبل ما تقع بيديها يوقف قدام، مجمين افتح له السماء ينزل بنفسه ويدي له بركة ويما يلاقي فيه ثوائب واحدة داخلت الانف يحصره ويطلع له المدة اللي جواه ويطلح الاخر حلو يا عبوب كده هوك يبقى بقى الراجل بتاع ربنا بص يا اخوتي باختصار ختم الموضوع كله ان انت تكون الراجل بتاع ربنا اللي عايش في الدنيا دي ربنا يعلمك ويوجهك وهتبلك مستقبلك وتصارع معاه وتاخد وتتكل على المزبح والسماء مفتوح قدامك كل حاجة ليك وقيفة. متخشن تجارب. لان كل الامور هتتحول للخير. وان ده لقيدتك والبركتك. لكن انت هتعيش اولا واخرا. انت الراجل بتاع ربنا. المسنود على ربنا. اللي عايش بربنا. اللي ربنا مدى الخرقات فيه. اللي بيفتح لك السماء ويبركك. اللي ادالك السلم اللي تطلع وتنزل عليه. بلعنا المجد دهين ابدا.